أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى الذين يتجنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا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 يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنذى من نطفة إذا تنى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ الْأَغْنَى وَالْأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَفْلَكَ عادًا الْأُولَى وَثَبُدًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ لُحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّ كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهواف غشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله واعبدون